أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يفتشون المزابل ظل صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بسودة ينشر التوحيد والوعي بالتوحيد واصطح صار قريش وإهانة طواغيتها الذين انحطوا في فجور الخصومة إلى الحضيض سفلوا لدرجة ممارسة شيء لا يليق إلا بمن لا كرامة له ولا أخلاق وإلا فمن يصدق أن الحقد أوصل وجوه القوم وسادة قريش لدرجة نبش المزابل بالأيدي ليس بحثاً عن درهم أو دينار أو جوهرة ثمينة، ولكن بحثاً عن القذارة نفسها. الشاب النحيل ابن مسعود كان هناك في المسجد، كان ينصت خائفاً لأبي جهل. الذي فقد الجرأة على الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم فأراد استغلال مكانته في توظيف شخص ساذج ينفذ أحلامه بدلا منه حتى لا يفقد هيبته أمام القوم كان يهتف أيكم يقوم إلى سلاناقة بني فلان التي ذبحت بالأمس فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد تقزز الجالسون لكن المجرم الذي حاول خنق النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عقبة ابن أبي معيط فز من مكانه كالابله وقصد تلك المزبله التي يختلط فيها الدم ببقايا الطعام والعظام والفرث والسلاء ولما وصل استقبلت رائحه كريهه فلم يبال بذلك بل مد يده نحوها غمسها فيها وقلبها وأخيراً وجد الكنز ها هي المشيمة وها هو يسحبها من بين الأكوام يرفعها تتدلى وهو يهرول بها ربما مر به أحدهم فتساءل أهكذا يفعل الحقد على محمد بكبار القوم انطلق عقبة نحو أطهر بقعة تقدسها العرب أنساه حقده حرمة الحرم تجاهل أن الناس تقدره وتقدر قومه لأجل هذا الحرم ولما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لحظة سجوده وابن مسعود يشاهده يحترق جوفه ولكن لا حول له ولا قوة تنبه أحد العقلاء فانطلق مسرعا نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب بقوة وأخبر فاطمة بما سيجري فجاءت تركض عليها السلام لنجدة أبيها لكنها تصل وعقبة ابن أبي معيط يرمي المشيمة على ظهره الطاهر فينفجر مجلس الوثنيين بالضحك حتى مال بعضهم على بعض من شدة الضحك فتبكي فاطمة وتنحني على ظهر أبيها وتنزع عنه القذر وترميه خارج الحرم ثم تمر بأشباه الرجال تنظر إليهم بعيون غارقة بالدموع تصرخ في وجوههم فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع صوته مستغيثا بجبار السماوات والأرض فقد قلت حيلته وعز نصيره قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فلما سمع الطغاة صوته أغلق الخوف أفواههم وخيم السكون على المكان إلا من نشيج فاطمة ثم دعا دعاء جعلهم يتخيلون الموت خيمة تضرب أطنابها حول مكة فقال صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط ثم نهض صلى الله عليه وسلم حزينا وأخذ بيد ابنته التي تكفكف دمعها وتمسح عن ظهر أبيها آثار القمع الذي جعل مكة لا تطاقا فهل من سبيل للخروج من هذا المعتقل الكبير؟